بارك الله فيكم وأحسن إليكم شيخنا. عندنا يعني هناك شبهة هناك يعني الأهل الأهواء يعني يلقون شبهة حول احتفال بمولد النبي. انتشروا دورب. هم انتشروا في ألبانيا أخيرا هذه سنة مقالة أن ال الوهبية يكذبون أنا سلف أنا عند سلف لا لم يكون يعني يحتفل المولد نووي وذكروا عدة عدة يعني أسماء من العلماء القدماء أنهم كانوا يحتفلون وكانوا قد جعلوا في ذلك يعني أبياتا فذكروا منهم مغازي محمد بن عمر الواقدي أنا هو ألف يعني في ذلك يعني أبيات شعرية والفتح، وذكروا أبو محمد ابن ابن عيد، وذكروا أبو بكر ابن أبي عاصم، الذي يروي يعني عنهم واحد يسمى محمد بن صديق الغمري، فما الغمري. نعم. نعم الغماري نعم. نعم نعم فما رأيكم فما قولكم وردكم على هذه شبهة شيخنا بارك لا. الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم أولا مولد النبي عليه الصلاة والسلام هل السؤال الأول هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده هذا هو السؤال الأول فإن كان فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي طريقتنا وفعلنا فهو رج مردود على صاحبه فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكثل بمولده فدل ذلك على أن هذا العمل جدا وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وصنة الخلفاء الراشدين المهديين النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولده والخلفاء الراشدون الأعمة المهديون لم يحتفلوا بمولد النبي عليه الصلاة والسلام وهم أشد حبا لهم عليه الصلاة والسلام وأخسروا اتباعاً لسنته عليه الصلاة والسلام فهل نحن أفضل منهم؟ لا بل هم خير الأمة بعد النبي عليه الصلاة والسلام فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بمولدة والخلفاء الراشد لم يحتفلوا بمولدة وكذلك اللون من يبيح أحدثه أحدثه الأدبيون الفاضلون الراضبه أعداء الاقناع ورابعا خامسا في هذا تشبه جم والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالأعتائد في أحياتهم ومناسباتهم وخامساً النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي في نفس الوقت فهل يحتفل بالأولده او بوفاته عليه الصلاة والسلام ثالثاً ما يحصل في هذه الاحتفالات من أناشيد شركية واستغاثة للنبي عليه الصلاة والسلام تبعا ما يحصل في هذه الاحتفالات من أغار وطرم ومشيطة وثامنا ما يحصل في هذه الاحتفالات نقل إله بالنساء وهذا أمر منكر أنما نقله الغماري فهذا الغماري في نفسه ظال ومهما نقل عن أناس فهو أعلم بحال لا يقبل قوله أحد ان يا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع بد او مردود منا ان صاحب هذا القبر فخره وقعت الدواعي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله عليه الصلاه والسلام ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا ابن علي ولا عليهم ولا غيره من الصحيحات تجدنا على العمل بجعة منكرة لا يجز فعله وكل ججعة بلالة وكل بلالة في النار ويقول ابن عباس رضي الله عنه يوشك ان تنزل عليكم اجارك من السفاة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال الله هو عمر ويقول ايمان احمد رحمه الله عجمت لكوم عرفوا الاسمات وسهدت ويذهبون الى رحي سفيان من أراد أن أحلق بينه بأراء الرجال والأقوان ويأعشه فالله بإتباع سنة النبي عليه الصلاة والسلام والحده من البداء فإن البداء أخطر على الأمة من الخمر شرب الخمر وما الجنة وغيره من الكبائر لا آل وصل الله سيدنا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه